بقُلُوا بِهِم مَرَضُ فَزَادَهُم اللههُ مَرَضَا وَلَهُم عَذاابٌُ أَلمُم بِمَا كانَوا يَكذبُون وَإذاَا قِيلَ لَهُم لا تُفْسِدوا فِي الأرْرض قَوا إِ مَا نَحْنُ مُصْنِحون أَل إِهُم همم المُفْسِدونَ وَلَكِ لا يَشون. وإذا قيل لَهُم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمَنُوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم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 أووك صَيبٍ مننَ السماءِ فِيهِ ظُلماتُ وَرعددُ وَبَرق يجعلونَ صابِعهُ في آذانهم منِنَ الصَّواعطِ حَدَرَ المووت واللههُ محيطُم بِنكافِرين يَكادُ البَررقُ يَخْطَفُ أَبصَارَهُ كل ما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 وَذشّرٍ الذينَ آمنهُ وَعملِل الصّالحاتِ أن لهُم جَّةٍ تجرمٍ تحته الأنهار كل مَا ررزقُ منِنهاَا مِن سمة الزطَ قالوا هذا الذيذ ررزقن مِن قبل وأتُ بهه متشابِهاَا وَهُم فيها أأَزْواج مهَرَةُ وَهُ فيها قالدُ.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 Quan So may yomituk kung sum may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 وَلَكُمْ فِي الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا مِنْهَا جميعا فإما يأتينكم مني هدى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 يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وايا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 فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا مِنْ طيبات مَا رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا مَا آتيناكم بقوة واذكروا مَا فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك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 فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقنون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار